بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من ولاه أما بعده فنواصل أيها الأحبة بقراءة الكتاب المختصر في التفسير وقد وصلنا إلى آخر وجه من سورة الأحقاف تفضل يا شيخ عزيم آخر وجه يا شيخنا نعم أي كم شهرنا؟ تسعة عشر تسعة وعشرين. بالله من الشيطان الرجيم وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أصيتو فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين واذكر أيها الرسول حين أرسلنا إليك فريقا من الجن يستمعون القرآن المنزل عليك فلما حضروه حضروا لسماعه قال بعضهم لبعض أنصتوا حتى نتمكن من سماعه فلما أنهى الرسول صلى الله عليه وسلم فراءته رجعوا إلى قومهم ينذرونهم من عذاب الله إن لم يؤمنوا بهذا القرآن قالوا يا قومنا اننا سمعنا كتابا انزلا من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي يهدي الى الحق والى طريق مستقيم قال قالوا لهم يا قومنا اننا سمعنا كتابا انزله الله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 ياقمنا أجيب محمدًا إلى محمد إلا ما دعا إلى ما دعاكم إليه من الحق وآمنوا أنه رسول من من ربه يغفر لكم يغفر لكم الله ذنوبكم ويسل ويسلمكم من عذاب ويسلمكم من عذاب موج موجع موج موجع ينتظركم إذا لم تج ومسلمكم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 ومن, لم ومن لا يجب محمد صلى الله عليه وسلم الى ما الى ما يدعوه اليه من الحق فلن يفوت الله فلن يفوت الله بالهرب في الارض فلن يفوت الله بالهرب في الارض وليس له منهرب من بالهرب في الارض وليس له من دون الله من اولياء ينقذونه من العذاب اولئك في ضلال على الحق عن الحق واضحٌ هو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعبه خلقهم بقادر بقدر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير أولم ير... يرى هؤلاء المشركون المكذبون بالبعث أن الله الذي خلق السماوات وخلق الأرض ولم يعجز عن خلقهن من ضخامتهن واتساعهن قادر على أن, يحيي... على أن يحيي الموتى للحساب والجزاء بل إنه لقادر على إحيائهم إنه سبحانه على كل شيء قدير فلا, ي... فلا يعجز عن إحياء الموتى وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرُسُلِهِ عَلَى النَّارِ يَعَذِّبُ لِيُعَذَّبُوا فِيهَا وَيُقَالُ تَوْبِيخًا لَّهُمْ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 فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كانهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا لم يلبثوا الا ساعه من نهار بلاء فهل يخلق الا القوم الفاسقون اصبر ايها الرسول على تكذيب قومك لك مثل ما صبر أولو العز من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام ولا تستاجل لهم, لهم العذاب كان المكذبين من قومك يقوم يوم القيامة ما يعدون من العذاب في الآخرة لم يمكثوا في الدنيا إلا ساعة من نهار لطول عذابهم هذا القرآن هذا القرآن هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بلاء وكفاية للإنس والجن، فإنه لا يهلك لا يهلك لا يهلك بالعذاب إلا القوم الخارجون عن طاعة الله بالكفر والمعاصي. من فوائد الآيات من حسن الآداب الاستماع إلى المتكلم والانصات له سرعة سرعة استجابة المهتدين والجني إلى الحق رسالة, رسالة ترغيب إلى الإنسان. الاستجابه الى الحق تقتضي المسارعه في الدو في الدو في الدعوه اليه الصبر خلق الانبياء عليهم السلام بسم الله الرحمن الرحيم الذي تفضل شيخ محمد السلام عليكم ورحمه <تصفيق> الله <تصفيق>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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم والذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات وآمنوا بما نزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبما نزل في وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم فلا يؤاخذهم بها وأصلح لهم شؤونهم الدنيوية والأخرى. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. ذلك الجزاء المذكور للفريقين هو بسبب أن الذين كفروا بالله اتبعوا الباطل وأن الذين امنوا بالله وبرسوله اتبعوا الحق من ربهم فاختلف جزاؤهما لاختلاف سعيهما كما بين الله حكمه كما بين الله في الفريقين فريق المؤمنين وفريق الكافرين تبريب الله نعم كما بين الله حكمه في الفريقين كما بين الله حكمه في الفريقين فريق المؤمنين وفريق الكافرين يضرب الله للناس أمثالهم فيلحق النظير بالنظير فَإِذَا لقيت الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ حتى حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا فاما فداء فاما فداء فاما فداء فاما فداء فاما فداء فاما فداء وَإِنَّمَا فِدَاءٌ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ وَبَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ فإذا لقيتم أيها المؤمنون المحاربين من الذين كفروا فضربوا رقابهم بسيوفكم واستمروا في قتالهم حتى تكثروا فيهم القتلى فتستأصلوا شوكتهم فاذا أكثرتم فيهم القتل فشدوا قيود الاسرى فاذا أسرتموهم فلكم الخيار حسب ما تقتضيه المصلحه بين المن عليهم باطلاق سراحهم دون مقابل او مفاداتهم بمال او غيره وواصلوا قتالهم وأسرهم حتى تنتهي الحرب بإسلام الكفار أو معاهدتهم ذلك المذكور من ابتلاء المؤمنين بالكافرين ومداولة الأيام وانتصار بعضهم على بعض هو حكم الله ولو يشاء الله الانتصار من الكفار دون قتال لانتصر منهم لكنه شرع الجهاد ليختبر بعضكم ببعض ويختبر من يقاتل من المؤمنين ومن لا يقاتل ويختبر الكافرين ويختبر الكافر بالمؤمن فان قتل المؤمن فان قتل المؤمن دخل الجنه وان, وإن قتله المؤمن دخل هو النار والذين قتلوا في سبيل الله فلا يبطل الله اعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم في قوله فإما من بعد وإما فداء هذه الحالات بحسب ما تقتضيه المسرحة مع الإمام وليست على الحاصل إما المن وإما الفداء بل قد يكون أيضا من الحكم القتل فهذه ترجع للمسرحة التي تقتضيها في نظر الإمام إما أن يقتلهم وإما أن يفديهم وإما أن يمن عليهم ويطلق أسرهم بحسب ما تقضيه المصلحة نعم. سيوفقهم لاتباع الحق في حياتهم الدنيا ويصلح شأنهم ويدخلهم الجنة يوم القيامة بينها لهم بأوصافها في الدنيا فعرفوها وعرفهم منازلهم فيها في الآخرة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 والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم والذين كفروا بالله وبرسوله فلهم الخسران والهلاك وأبطل الله ثواب أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ذلك العقاب الواقع بهم بسبب انهم كرهوا ما انزل الله على رسوله من القران لما فيه من توحيد الله فاحبط الله اعمالهم فخسروا في الدنيا والاخره افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبت الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين امثالها أفلم أفلم يسر هؤلاء المكذبون في الأرض؟ فيتأمل كيف كانت نهاية الذين كذبوا من قبلهم؟ فقد كانت نهاية مؤلمة. دمر الله عليهم مساكنهم، فأهلكهم وأهلك أولادهم وأموالهم. وللكافرين في كل زمان ومكان أمثال تلك تلك العقوبات. وللكافرين في كل زمان ومكان أمثال تلك العقوبات.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 قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك اهلكناهم فلا ناصر لهم وكم من قرية من قرى الأمم المتقدمة هي أشد قوة وأكثر أموالا وأولادا من مكة التي أخرجك أخرج أهلها منها اهلكناهم لما كذبوا رسلهم فلا ناصر لهم ينقذهم من عذاب الله لما جاءهم فلا يعجزنا إهلاك أهل مكة إذا أردناه مثالاً أفمن كان على بينة من ربه كمن زجنا له سوء عمله والتبع أهوائهم هل من كان له برهان بين وحجه واضحة من ربه فهو يعبده على بصيرة كمن زين, له، كمن زين له الشيطان سوء عمله، واتبعوا ما تملئه ما تملئه عليهم هم من عبادة الأصنام وارتكاب الإث والتكذيب بالرسل. ما ثالل الجنة التي أعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من نحن لذة للشاربين وأنهار وأنهار نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن من هو خالد في النار وسقو ماء حميما فقطع أمعاءهم صفة الجنة التي وعد الله المتقين له بامتثال أوامره واجتناب نواهيه أن يدخلهم فيها فيها أنهار من ماء غير, غير متغير ريحا ولا طعما, ولا طعما لطول مكث وفيها أنهار من لبن لم يتغير طعمه فيها أنهار من خمر لذيذة للشاربين وأنهار من عصر قد صفي من الشوائب ولهم فيها من كل أنواع الثمرات ما يشاءون ولهم فوق ذلك, ولهم فوق ذلك كله محو،, محو, من الله، محو من الله لذنوبهم فلا يؤاخذهم بها هل يستوي من كان هذا جزاؤه مع من هو ماكث في النار لا يخرج منها أبدا وسقوا ماءا شديد الحرارة فقطع معاء بطونهم من شدة حره لاحظوا سبحان الله هذه المقارنة العجيبة بين أهل الجنة نسأل الله أنكم منهم وبين أهل النار والعياذ بالله بس يعني كما يقال قارنا يعني تكفي مقارنة واحدة وهي في الشراب هؤلاء ماذا يشربون وأولئك ماذا يشربون أما أهل المتقون فيشربون من الماء واللبن والخمر والعسل بالصفات التي ذكرت أما أولئك والعياذ بالله قال وسقوا ماء حميما فقط طعمهم نسأل الله السلامة والعافية <تصفيق> <تصفيق>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 بل مع إعراض حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أعطاهم الله علما ماذا قال في حديثه قريبا تجاهلا منهم وإعراضا أولئك هم الذين ختم الله على قلوبهم فلا يصل إليهم خير واتبعوا أهواءهم فاعمتهم عن الحق تدل بعض أهل العلم بهذه الآية على عدالة الصحابة قال وأن المنافقين لا يروون الحديث فكل من روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس منافقا قال لأن المنافقين لا يعقلون شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قال حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا فسمى الذين يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم أهل علم وسمى أولئك منافقين ولا يستطيعون أن يرووا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على براءة الصحابة الذين رأوا الحديث من النفاق خلافا لما يعتقده الرافضة نعم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم والذين اهتدوا إلى طريق الحق واتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم زادهم ربهم هداية وتوفيقا للخير وألهمهم العمل بما يقيهم من النار فهل ينظرون إلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ ضَوْتَهُ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّ لَهُمْ إلَى جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ فَهَلْ ينتظر الْكُفَّارُ إلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ فَجْأَةً مِنْ غَيْرِ سابق مِنْ غَيْرِ سَابِقِ عِلْمٍ لهم بها فقد جاءت بِهَا ومنها بعثته صلى الله عليه وسلم وانشقاق القمر فكيف لهم أن يتذكروا إذا جاءتهم الساعة وهذه العلامات علامات يعني علامات الساعة تنقسم إلى قسمين الكبرى والصورة فالصغرة بدأت منذ مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة وقد حدث أكثرها وقيل إن آخر علامات الساعة صورة هي خروج المهدي أما الكبرى فهي العشر التي ذكرت في الحديث اولها طلوع الشمس من مغربها وقيل اولها خروج المسيح الدجال نعم فاعلم أنه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم فأيقن أيها الرسول أنه لا معبود بحق غير الله لا معبود بحق غير الله واطلب من الله المغفرة لذنوبك واطلب المغفره منه لذنوب المؤمنين وذنوب المؤمنات والله يعلم تصرفكم في نهاركم ومستقركم بليلكم لا يخفى عليه شيء من ذلك من فوائد الايات اقتصار هم الكفار على التمتع في الدنيا بالمتع الزائله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 ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة وإنها أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك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 فالمنافقون يكرهون أكثر الأحكام الشرعية ومن هذه الأحكام الجهاد في سبيل الله أما المؤمنون فإنهم يتوقون لتطبيق الأحكام الشرعية ولذلك لا بد للإنسان أن يعود نفسه على حب وامتثال الأوامر الشرعية واجتناب النواهي الشرعية فإذا تعودت نفسه على ذلك صار من أهل الإيمان أما المنافق والعياذ بالله فإنه لا يؤدي أصلا الأحكام فإن أداها أداها على كره وكسل وتعب كما قال الله سبحانه وتعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا هذا حالهم نسال الله السلامة والعافيه نعم طاعه وقول معروف فاذا عزم الامر فلو صدق الله لكان خيرا لهم اي يطيع امر الله وان يقول قولا معروفا لا لا نكر فيه خير لهم لا نكر فيه لا نكر فيه خير لهم فإذا فرض القتال وجد الجد فلو صدق الله في إيمانهم به وطاعتهم له لكان خيرا لهم من النفاق وعصيان أوامر الله فلو صدق الله فلو صدق الله في إيمانهم به وطاعتهم, وطاعتهم له لكان خيرا لهم من النفاق وعصيان أوامر الله فهل أسيتم توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم الآن في الآية السابقة ربنا سبحانه وتعالى يذكر أنهم لو أذعنوا لأمر الله سبحانه وتعالى لكان هذا خيرا لهم لكنهم العياذ بالله لم يذعنوا لأوامر الله فحصل منهم هذا الخلل نسال الله السلامه والعافيه نعم ويغلب على حالكم إن عرتم على الإيمان بالله وطاعته أنكم تفسدون في الأرض بالكفر والمعاصي وتقطعون أواصر الرحم كما كانت كما كانت في الجاهلية أولئك الذين لعنهم الله فأصممهم وأعمى صارهم أولئك المتصفون بالإفساد في الأرض وتقطع هم الذين أبعدهم الله عن رحمته. عشان ما اذانهم عن سماع الحق سماع قبول وإذعان وأعمى أبصارهم عن إبصاره إبصار عن إبصاره إبصار اعتبار أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فهل لا تدبر هؤلاء المعرضون القرآن وتأملوا ما فيه لو تدبروه لولو تدبروه على كل خير وأبعدهم عن كل شر أم على قلوب هؤلاء أقفالها قد, أحك... قد أحكم الشيطان أم على قلوب هؤلاء أقفالها قد أحكم إغلاقها فلا تصل إليها موعظة ولا تنفعها ذكرى لاحظوا مع قوله سبحانه وتعالى فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن وتدبر القرآن يكون إما بالسماع أو بالبصر بالرؤية فهؤلاء الذين عصوا الله سبحانه وتعالى هذه المعاصي ومنها الإفساد في الأرض وقطع الأرحام محرومون من تدبر القرآن نسأل الله السلامة والعافية وهذه والله عقوبه من أشد العقوبات أن تكون محروما من تدبر القرآن بسبب المعاصي التي ارتكبتها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 ذلك الإضلال الحاصل لهم بسبب أنهم قالوا سر للمشركين الذين كرهوا ما نزل, ما نزل على رسوله من الوحي سنطيعكم في بعض الامر كالتطبيط عن القتال والله يعلم ما يسرونه ويخفونه لا يخفى عليه شيء فيظهر ما شاء منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ فكيف ترى ماهم فيه من العذاب والحال الشنيعة التي هم عليها إذا اذا إذا قبضت أرواحهم الملائكة الموكلون بقبض أرواحهم يضربون وجوههم وأدبارهم بمقامع الحديد؟ إن شاء الله السلام ذلك بأنهم اتبعوا ما ان أشخط... ذلك هناك اشخاص ما ان الله هناك اشخاص يجب ان ذلك العذاب اشخاص يجب ان يكون ما اشخاص يجب ما يكون الله ما يجب الله عليهم هناك يلك... اشخاص الله عليه <تصفيق> ذلك العذاب بسبب انهم اتبعوا كل ما اغضب الله عليهم من الكفر والنفاق ومحاده الله ورسوله وكل ما يقربهم من ربهم ويحل عليهم رضوانه من الايمان بالله واتباع رسوله فابطل اعمالهم ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضوانهم هل يظن الذين في قلوبهم شك من المنافقين أن يخرج الله أحقادهم ويظهرها ليخرج النها بالابتلاء بالمحن يتميز صادق الإيمان من الكاذب ويتضح المؤمن ويفتضح المنافق من فوائد الآيات التكليف بالجهاد في سبيل الله يميز المنافقين من صف المؤمنين أهمية تدبر كتاب الله وخطر الإعراض عنه الإفساد في الأرض وقطع الأرحام من أسباب قلة التوفيق من اسباب قله التوفيق والبعد عن رحمه الله واصل يا شيخ محمد ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول ولتعرفنهم في لحن القون، والله يعلم أعمالكم ولو نشاء تعريفك أيها الرسول المنافقين لعرفناكهم فلعرفتهم بعلاماتهم وسوف تعرفهم بأسلوب كلامهم والله يعلم أعمالكم لا يخفى عليه منها شيء وسيجازيك وسيجازيكم عليها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 ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا لن يضر الله شيئا وسيحفظوا اعمالهم ان الذين كفروا بالله وبرسوله وصدوا عن ذين الله بانفسهم وصدوا عنه غيرهم وخالفوا رسوله وعادوه من بعد ما تبين أنه نبيٌ ليضر الله وإنما يضرن أنفسهم وسيبتل الله أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما وعملوا وعملوا بما شرع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 إن الذين كفروا بالله وصرفوا أنفسهم وصرف الناس عن دين الله ثم ماتوا على كفرهم قبل التوبة فلن يتجاوز الله عن ذنوبهم بسكرها بل سيؤاخذهم بها ويدخلهم النار خالدين فيها أبداً. فالله أعلم. فلا تهنو وتدعوا إن السفلا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 بل يزيدكم منا بل يزيدكم من منه وتفضلا إن إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله فلا ينشغل بها عاقل عن عمل لآخرته أن تؤمنوا بالله ورسوله وتتقوا الله بانتثال أوامره واشتناب نواهيه يعطيكم ثواب أعمالكم كاملا غير منقوص ولا يطلب منكم أموالكم كلها وإنما يطلب منكم الواجب من الزكاة إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضوانكم يطلب منكم جميع اموالكم ويلحى يطلب منكم جميع أموالكم ويلح في طلبها منكم تبخلوا بها ويخرج ما في قلوبكم من كراهيه الانفاق في سبيله فترك فترك طلبها منكم رفقا بكم وهذا من رحمته سبحانه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 وَإِن تَتَوَلَّوْا يستبدل قوما ويركم ثُمَّ لا يكونوا أَمْثَالَكُمْ فأنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا جزءا من أموالكم في سبيل الله ولا يطلب منكم انفاق أموالكم كلها كلها ولا يطلب منكم انفاق أموالكم كلها لا لا, لا أنت الصحيح, أنت الصحيح أنفاق كلها أحسنت ولا يطلب منكم انفاق اموالكم كلها فمنكم ما يمنع انفاق المطلوب بخلا من و يبخل ومن يبخل بانفاق جزء من ماله انفاق جزء من ماله في سبيل الله فانما يبخل في الواقع على نفسه بحرمانها ثواب الانفاق والله الغني فلا يحتاج الى انفاقكم وانتم الفقراء اليه وان ترجعوا عن الاسلام الى الكفر يهلك ووان ترجعوا عن الاسلام إلى الكفر يهلككم ويهلككم ويأتي لقوم غيركم، ثم لا يكونوا أمثالكم، بل يكونون مطيعين له. من فوائد الآيات سرائر المنافقين وخبثهم يظهر أو يظهر يظهر على قسمات وجوههم وأسلوب كلامهم. الاختبار سنة إلهية لتمييز المؤمن من المنافقين. تأييد الله لعباده المؤمين بالنصر والتسديد بالرفق الله بعباده أنه لا يطلب منهم انفاق كل أموالهم في سبيل الله. لا يطلب منهم انفاقا كل أموالهم في سبيل الله أحسنت بارك الله فيك الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد